إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنث ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذا كَمَا مِنَّا مِنَ الشَّهِيدِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءٍ الخير وان ممسه الشر فياوس قنوط ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضراء امسته ليقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولإرجع إلى ربي إن لي عدله للحسناء فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَا الشه فذود عائِن عريضٌ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاقٍ بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أقصىهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إن